بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان حياته البرزخية صورة مثلا لحياته بالسرائر أو بتعبير أصح حياة السرائر صورة للحياة البرزخية. يوم تبلس السرائر. الإنسان إذا كان في السريرة يسجد ويدعو الله جل وعلا أو يقوم. في مكان لا يراه فيه أحد يذكر الله جل وعلا يعظم الله في ظلمة غرفها أو في ظلمة سفر أو في ظلمة جماعتها أو في بيته أو بين أبنائه أو في أي مكان يعظم الله جداً في السرائر ويخشاه ويخافه ويرى في نفسه وجل وظروف عين ودمع هذا غالباً منعم في قبره ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه, ففاضت عيناه أما الذي أسأل الله العافية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 يعني يستقل يركب سيارها لتوافق ثراءه فارية جدا لكن قلبه منكسر وفي إنسان يمشي على قدمين وفي قلبه من الكبر والعتوم الله جل وعلا به علي ومن قدر له أن يكثر من السفر والترحال ومخالضة الناس سيرى أمور عجبا في أحوال الناس والله لا تخطر له ببال أنا كنت ذات يوم في فندق اسبوع قبل أسبوعين في الرياض وفي الفندق أحد المادري لهم اسم كذا الذين يحرسون الفنادق فهو يلبس بنتاع ومصفف شعره وحليق لحية لو قيل لك تزكيه طرفة عين في هياته لا تزكي فتأخرت في النزول لصلاة الفجر في ذاك اليوم في مصل الفندق فلما نزلت وجدت بعض من نزل من أهل الفندق قد سبقني إلى المصلى قال الله الحمد وأقاموا الصلاة وصلوا وكان أكثرهم الذين نزلوا غير سعوديين فقدموا هذا لأنه سعود فوالله كان يقرأ قراءة صحيحة ويغالب البكاء ثم سلم فلولا أنك رأيت هذا بعينك لا تكاد تصدق فقد يكون ثمة عوائق حالت بينه وبين أن يصلح مظهره وما زال باقيا على أصلاح جوهره وثمت أناس قد يعانون على إصلاح الظاهر ولم يعانوا بعد على إصلاح الباطن والله لما ذكر يوم القيامة قال يوم تبلى الصرائر فالمحك عند الله جل وعلا وحده سريرة الإنسان ولذلك الناس تبالغ في مدح زيت أو عمر فلان بكاء فلان واعظ فلان فقيه فلان تاري فلان قاري فلان فلان خطيب فلان مفوه، فلان يرقق فلان فلان ولا يعلمون شيئا عن سيرته. وقد يوجد إنسان لم ير الناس يوما دمعته وهو إذا خلى بالله في ظلمات الليل أظهر لله الرقة والانكسار والخوف والوجل والحياة من الله في كل موطن